والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عَلَيْهَا حافظ فلينظر الإنسان مِمَّ خلق خلق مما إن ذافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائب فما له من قوة ولا ناصد والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع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 الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله ثان أحوى سنقرئك فلا تنس إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرا فذكر إن نفعت الذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى